for the Lord.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 وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَتِ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ أَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله, الله سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدَهِ رَبَّنَا وَلَكَا الْحَمْدَهِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر اکبر اللہ اللہ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 قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله الله أكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد سبحان من لم يزل جليلا سبحان من حسبنا به كفيلا سبحان من اتخذناه وكيلا سبحان الله ذو الجلال والإكرام هذي لا يرى الذي لا يضام القيوم الذي لا ينام له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اهدنا في من هديت وافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا أصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عافيت تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب فقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين ماصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب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 من لا يخافك فينا لا يرحمون برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل القران الكريم لنا في ظلمه الليالي منساه ولاول اقودا منا عن المعاصي حابسا ولألسنتنا عن الباطل مخرسا ولجوارحنا عن السيئات زاجرا اللهم اجعلنا بالقرآن الكريم عالمين عاملين وللنعماء شاكرا المسلمين محسنين ولمجالس الذكر حاضرين إلهنا كما اخترتنا لكتابك الكريم وهديتنا به إلى الصراط المستقين الله اللهم اصلح به منا جميع ما فسد اللهم اصلح به منا جميع ما فسد وطهر به باطن الروح وظاهر الجسد اللهم افسح لنا بالقران ضيق مداخلنا واجعل قبورنا بعد فراق أصلح لنا به ظاهرنا وباطننا واشرح لنا به صدورنا وجوارحنا اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا واهدنا به سبل السلام وأخرجنا به حجة لنا لا علينا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء خير الجزاء يا فاطر الأرض والسماء اللهم اجعل القرآن لنا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات دليلا وإماما اللهم اجعلنا ممن يأنس بالقرآن be here إِدَنَا إِلَيْكَ وَإِلَى جَنَّاتِكَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اللهم وفقنا دوما لقراءة القرآن وختمه, وختمه يا رب العالمين واجعله لنا نورا واجعله لنا شفا أكفنا به شر الحوادث والكوارث والبلايا والرزايا والمحن والفتن وحفظنا في برك وحفظنا في برك وبحرك وجوك ونسالك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر اللهم اكفنا ما اهمنا وما لم يهمنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا يا رحيم يا رحمن اللهم ارحم فقيدنا زائد ابن سلطان وارحم الشيخ مكتوم ومن انتقل إليك من حكام الإمارات اللهم احفظ ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة اللهم طيب أيامه ولياليه وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه اللهم زينه بالعافية والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظه ونائبه وحكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه تكرهه وتأباه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صلِّ وسلِّم على رسولنا محمد القانت الأواه والزاهد في دنياه والمنفق في سبيل الله وعلى آله وصحبه